Bismillahir rahmanir rahim Alif lam mim Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan muhsinin الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُلَاءِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُلَاءِكَ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 Innaaladin amanu wa'amalu al-salihatilham jannah naim, khalidin fiha wa'ad al-Lahihakka, wahoo al-aziz al-hakim, khalak al-samawat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 in الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وهن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا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 خرد لي فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم bithat الصدور. Numatějujem klihla, ثُمَّ nabdářům kterým základným. Základným základným kterým základným a základným a základným a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 ALAM TARAN AN ALLAHA YULIJAL LAYLA FIN NAHARI WA YULIJ ANNAHA RA 90 Olehem ješnánat a shirtohu. Musi 26 dτοčら letadnám ještelit. hammer na ten vakov Punkt, zed l هو ješná Alam tara anna al-fulka tajri fi al-bahri inna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 لا ستقوا ربكم وخشوا يوماً وخشوا يوماً لا يجزي والد عه وليه ولا مولود هو جاز عه وليه شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن كن بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداه